فرع. في الصغراء في الصغراء. على فرع على فرع على فرع على فرع على فرع شيء مطلبوا اقتراحات جديده جديده بليب اطلقوا جديده حاليا شيء الله اعلم على امل البركو دي طلبوا وضع بسر و الختاوه النبي بدي اسلكه دواءيه تاخذهم هون نور عيني جراب لا غش في حال حلال بلا الدوكه رمريان قريب شي او دواي بسيط وبطر رقم صغير به جوا قريب كالي قد الضغطي وبمهن الضغطي كالي هو ملكي الآي الضغطي كالي هو الله يحمى بيك وفي عيوك عامو سين وعنكو أملاي برقودي محاجري أصاب مملوكوهو وحكاه هيرل وزي أصاب مالكاها يعني أصاب قدي كرتاه البويتو حي زي رفضي شايف إزرالي أصاب قدي كرتاه ملكي هواي أدو أباها تت زيادة أغلال هالكأسي أصابك باقي لك أفاقه أبو بحيسا دون زي فقي أهل وصو كما تكارب أحكام تهنون فابنا فقاري بحيسا على كلها أصاب بضمن يعني يميها أول ذكرة وأجبك أشرافتها أدوم إله زكاتك بل حرام أسكر أبليهاش بالمطلب اللصيح حرام أهالك نواني يقول أدوم مخدد سئة عملوا هاي حرام أكتاين أقول فيلي ترفين إليه إليه وواليهما إنشادك لي أمانو وواليهما مواليهوده وواليهود سئة حرام أكتاين أدوم كملك الأهاي وصنحرام أكتاين هادينا قواني السبيل إنهم <الدللي> يتبنيونه أدامي كيه واحد كيه لصوحفة الشيء قال أحايد للمسلمين الان قال أحايد لصوحفة الحرب يجبونه لصوغاني كاس واحد سي أدام اللهي غال حكاينت في عنهم كيه نبدولان من المنونة إجرير أدام الله مالكيه إلهي تتسرون ميكين الدول بحروقي يجبينه أدامه واحد مالكيه واحد وي قال او هو انا غني اول انا لقد اكاداي اول سو قفاشي واسم اقول هو راك هذا مركز بعدي اديرها جتوا عليها اما بيقولوا جلي هي جليل دوم ضال الماكنه شو دول المكنه شو ما في ولا شيء الضون اللي هيك الضون شو بدها الضون شوف يا <تصفيق> جماعه على عده وركزه وركه فان فضه حدوث هذا المخضوق او يعني الشيء كفاض او كدارا به او عن ذي القرابهك وراوي لك وسحب هاي الادارات لا اله الا هو زائد ما الله او, أو وحكه وهو شيء وشيءdesk يروح قطت وها ها خلا يا ابو سري خرافه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا لو صار بلي نس حطت ابو بحي يجوسي لا بدك وانت وبحي حجا بمذحه هكذا وانتو مسلم مصاصر اغريي وعكاس يعني صدق الله بضيء واي بحيء وعكاس لهاد كي لقل روه بحيء وانو ديبنا معاهي يعني لهاد كان بديل ايباه اي وعلى ولا بحيس كبضيء صدق الله بحيء ايه بحي. بحيء وعطو زياده وحا حديدك لغة فاي ريس كي لفه غدا انو تقطيب ايه ايه شيء شو حلال كله بالعوائي وعلى مفايده يستيسيره صحيحي إنه يشكو حذعيان أول نفطه مركنات هذي، مركئ إلمه هذي، مركئ والدينت هذي مربع شيء هو أخاسي نستع له الميريين أخاسي أذيف تذي نفطيسي أو سبري مركع وحالي من أنك نفطي سبري قرأت كايزة قرأت داي معقول ابو سيري وروى ترعنت هاي دوله رفعها هاي دوله اللي ولو ولو كان اساسته وي سيرو على افضل زمانه وي سيرو على افضل مختار وهو كان بهم اساسته وقت تطبيق في الورقه خاص ليه منه انهي طبعا خلاص هيو اساسته طول لا شيء نور عسره مرينا اديه قال اتيوا صغوا عسكه بالله واسي وعسكلي حقا سرور على انظب سبعاي دي معيه معلومه ولو كان بهم فصاصه الاث سوى فضل فضل فضل, فضل, فضل مبارع سي يحظوا اه هاي هي فضله الواجره كف فاضله هذه الاخرينا هذه باب علم على غاديوا مضارعي محذلها يا فضل ينصوه امه فضل يا فضل من بابي نسا حدي لقبهي حدي, حدي من بابي عليم لقبهي فضل فضل حدي له اله محذلها هذه يا فضل وكاسو يا علام مينو مبابي عليم حديث وحيران انت واني هذه فضيلة من إيراني وشهاد أهان فضيلة وشهادي وظهر حسن الخائي شهاد أهان يفضوله شهاد أهان فأنتم يا سبحان يبدأ بمن تعوله فشكي جواه اللهم صل محمد الذي الان وسلم علمنا بما جهلنا ولك ما وصلنا بحضوره يا رب تصلي في صلاه العصر يا كريم صلي على الله وسلامه عليه وعلى اسريه ابدا الله وحب هاس انظروا ا فربنا وتعاون ابي ادنى فقير يس ورفع واجب واجب الفوائت واجب بلاو حد بي يس الار واجب الله ابداك بالله ولم تجي ابو ابي ادنى فقير يس معناها كوعه فواض واجب لازم في طاي نطايه في لازم قبل الله قبل الله بختاريه وتفادى توي جلوبته نارت هذه والالكادي انه ادير كاد ولا ويل الشاويل كاد اني وحي ملكي ادوليد قضي روحها ملك يا روحها ادومك الهي ملكا يا غالي حيوانك وقص طيقك في الجوائي حيوانكي ملكي اهل اودي قولي ارية اللي هيد وكاروين هنا دوحسي زد واس حجي سايسكو ترتيب كان وكوه ابدأ كوه كاس كو بمن تعونه نفق هذا بيعيز وعطكم بالله وضابي من تعونه كوه نفقه زد وقضي عيال كوه ونفق كاروان كوه ازكاب الله وعند دودي لازم عيكوه التحي وانا فتادي اناك قريب كادي واس هل كادي انت اقول واجب اهم وحي واجب وحي روح اساعد اهاي ادي ملكاكو جري وعضونا اها اما ما حيوان اهاي اي كانه واكاس لا يجب من قوته على كل حال او اما انتودينه اوه نفقه ضودي واجب ايتحي شرعي اهال واجب ايكونه هاته يالهور مريها نفتيسه يا مريها نارتيسه اكو حكتا ماركو عوني قيسي ياراي خاكو حكتا نفقينتا يساكو حكتا موكي والاي عوني قيسي بعدي لما اصلك اهايين يالهور مريها هادا هورتي حدثني يا لوحجي ها حديثي واي ماذا يا الله يا مبالقنا ها أمك طمو أمك طمو أمك حديثي ها يقول يا ايواي أول تعالى ورمريانا حدثني أظهي وكاكا بعدي أونكيسي ومكالفك أهاي متعونكي بالغة أهاي ما شخيه يو أظوها أذاسك السواء ايواي دي بيكوتة أنا فخديثي ويل كاي ويل, كيسي ويل, كيسي ويل, كيسي ويل كيسي. واليد كانه وان علا وقد ضاغ ادونجيس تا ادونجيس كادونجيس ادتوجو علينا صدا ساسلوه ولا إن ترى وين امام شافعي يا استاذ شيخي حسين شافعي يا وتا انتوا صوت اروري نفغنت اش اروري لكن محققو تا محققين وانت اثر وايه محققين المحققون لراه حد محققون هدا صبحي وعلى الله محقق واعي بلوه من المحقق واعي ما اساس معقول محقق مو تحتام التسوي اعلى ولا او لا يقان شي شي وحقيقي انت الحداد ابو بكره الشاشي اللي بحامل المياه يجرزاني وفقاس إليه ويأفره عشان المحققين هالهناء أفرنا يعني المحققون هالهناء يأيهون ونصوعة حكا أنت وقيمات دون بعض النكال شاشي وكجراء جكاية ومقرشاشي مشهور وهي حكا أنت لو وردت كتوري والماء هاديثة سبليها بضل عمير ومشهورة وأكدوتي إلى هيرتي حيو استعمالها أمور الآخرة عالم كيب وايه أمرو الآخر وايه علمي يا برد أسهر مريها عيالك السهر مريها بس عيالك السهر بره من حقوق دليلة إليها آية ديس وأنفسكم مفتية نارا كإلالية وارتبرها هذه صور بره لفتادي علمها هي قبلها بره يعني اهلك النارها بر تسئ اهلي اقول اهلكم اقول انفسكم واهليكم النار مالين وايد علم كبيرين وحي اوغين وحي حرامي حرامي ادي اوغين ابينا عالم تيد بس اولاك اتهي اليه امركيس الخلافة اقول انفسكم واهليكم النار المحققون دائكم استعمالين الحديث كان ابدأ بمن تعول الاستعمالين فين <تصفيق> وحفظكم عليكم نهارا هاي تكمل سوفي لبعض ووضع وحيقات اي كخاتين حد هاي دا حديث يعني المية برشيز وحلو لغز داية مفتس او الاسبارة تبعدي مسلمين تاسبارة الميسبارة اكهوري مكاس كبعدي كي بولو كي تسيقو غير كيسي إناس وأنفعي إلا تبع المائلة محايا يلي أجر النية إلا سلاله والعمل نشأل أهال محايا غير ومغز دايه غير كيسي إلا تبع أهال المائلة محايا لواء الناس أرسله أجر كي نية بي أجر كي أو من عيسي عملك الله لواء <تصفيق> حديث صحيح وغاية رضي الله أصدقتي أفضل وحديد خيبه ليس لهذا سلطرحة قرابة قرابة لليل مه سلانتون لبصنه واتشغل بوضسون لويو هدي حميو لو هانو تخبركوه غراوين همودقوه تيرسة يا جراحة فعصوه قالوه لي وعلي ساس مايه حقق ايه ولاذا ايه هكي ساس مايه حققوه لليل مهي هاي بتاقسل الله بديك لعصداف قال ليه وانو حريري اذين انه حريصه انه اقول له ليس انه اهلوه انه اهلوه لبضك وحنك لبضك وحنك وغناه المدين انه كان راحب رحم ويأسوره لي اكعب ستت اهال ما يقصه هاي انا حقا يقول هذا او يعني انه محريري وحتوى القيام وقتره ادني ايه طرقه معناه انه حريصه بذلك مبتيت وليزة مبتيت انه طرقه مجموع الزباعد قالوا حسين وحاكو الصغل مرعيزي ابو الصالح مولا حكيم اهاي ها روايات كو الصغل فعلا على هاي لكي وختي على هاي المحيى لهديث وحالاق برتاء نفذيس وعلا برتاء استراحيسا وهريا رجاشا رجاش التاريخ دي الاقاني حني ماخا حديثة منصوفة الشيء انسوق الناس في الجرحة مجمل مقصر الجرحة انشوها الناماء فبحانو انتوها حدنا صلوات الله والسلام والسلام عليه وحسري ابداوا بالله ايها الامة امة ناس الخئنة يا امة دي ايو الله في اعمالكم اعماشيني ثم قال بي وتنفس لهم بي بما جاء سوبيسين بما بالشيء الذي شرخ بالله وضعوا بدا الله الى اسم الله به شيغا شرخ اله اسق بالله ويقال في فعلكن يقبل الله برتي سعيه واصول جره اصحاب الحج من جروب اواقي النبي هدي يا رسول الله سمحكم بلاونه بطي بروي من السفل الى من دي ما عديها شويه سبب توعاي يعني خصوص اللفظ لا بعلايه امور الصرب بعاير اصوليين ك تخص اللفظ بخصوص صرب ثوب تحيات وحكاله سؤال كذا تير بلاوي ده بداو بلاوه اسئله بما بعد بما بالذي شيغي او وبدأ الله إليه اسم بالله وبيشيغا قرآن قسيس إليه بلاوي إلغان أقوله بالله وحي أغوال وعبادة إيه وحي أفعال بلاوي سيسيغي إليه هو بالله سيس إليه هو بلاوي أقوله بالله قرآن كسينه سودجيوا مكاوحان واجوا بالله ويسين سعي حتى وعوايب بعموم اللفظ لفظي عام كيز على الفيديا لا بخصوص السببي صولي والعبره في عموم ما <Graduate> اللفظي ماكي يا بدل ما السعودي او الصراخ له رفل عامك ابداوه بما لا بخصوص الصبابي صبك حاسا ايه اتبالين كازا لسؤال ما كازا اتبالين ايه عامو ايه تعطو العبنة بعمومي الصبابي لا بخصوص الصبابي محايا للنبي الدائم حاس الى وحيب هوريه الا هورمريو واكاسا الى الجيري محاس بريناس بلاوي هاي دي والمرواطه مشعائر الله ومن حج البيت اوعتها مرى فلا جلها عليه مروا ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم عائد ساغير سجدي مركت لله بلا ومرت سعيه مرت بصعهاه الله بلا وعى صفالو بلا وعي بالله بداية اقبل الله علي قول تعالى شأنه الا الصفراء والمروه مشاء الله ان حدنا وحاص اراري يعني يعني حديث هلايت او قلت او خبر ا خصوصا خبر كذا اللي غبر قال انه انه ابي في خذوا عني مناسككم خذوا غاطة عني حقي مناسككم عماشي او حج عماشي مناسكه ازالي ايه غاطة هم حج مناسكه اوالي ايه انا فيه رأكتة دي يعني تن وحيكون غطة الوجوب واجب وايه ماكي حجل قاله واجب رغني وكالقير سمايان انت شافعي رغني واي. شافعيله وهي خبطتها رغني رضا حبيبك ارغني على اخاك تقني على قواسي انا فيني يعني, في يعني واحكمتها واجب لك واجب كاي يعني رغني يا رغني واجب قديم حل عبادات الهلا وهي من غاي انت اللي ما هاي وعدي وجوبين وحياتك على باب الحجي يقول ما يسال ان شاء الله انت <تصفيق> <تصفيق> سبحان الله من الله نوافي واسع بي صفا شكو بالله بي ومعاس أخري إلا الصفا والمروة التأخري الله مركزه وكاس حشين مركز عبر الله محي لا عتساله ميشان حدنا دائما بي وحي إله ولمريه صور من رهايه وحي مقدمها إله الاسحر مريع لم يأتي الله عليه وسلم أسعي لا ليس جري مركي ويسني اللي يري إليه أسعي فوسلوا معي صلى الله عليه وسلم وإن حياتي إذا فوسلوا وجوهكم بجري يدخمينه وإيدكم بحجيه والمرافقين رؤوسكم الكعبين وكسال لا بي ام سبيجي ويس هذا وحاشك بلاودي يس ويسه خاله هاي وحاشك بلاو هاي وجياسور ثم فثم فثم ترتيب كوجوب قيدي ما مشافعيه حديثك عايده ياسك خاطه دوله ترتيب قبي وصيقه بقالك دوله علمي الوغاري للماء على صبوده لسيف لبود خاطر رواه حدث سيف لبود احد المحدثين ده بيوصفه سيف لبود اللي خبال حيل حديث ادكلمه متخالف وهو غاني تصريف كسول وسوسي ده ما لاق على صحاتي ده ده صحاتي فوق هذا هو وين والا النجبعي فضل الله تعالى علم الله بي لا يوم القيامه عدوده الوهات ويدعينه تتكسر يا صحاتي. إذا كانت تحديد الحديث أنت تتصوبرين ونعاك تتصوبرين أنت تفسير أولين إذا كانت تصوحاتك أفوح الله، ما حدثين، ما لك سائق ما هيك اللي هيوة ما اللي هيوة لمن كانوا يوين وأهل المذايج، تشأنه وتمجرى يعني إيكا آسو يعني لفقورين، آكا سوبرين، دقيين وحا لنبا، فإنه كانت اجتهاد أشياء له إنتهينا وإباهي سائم، أنا سوف يخلنا، أنا، أنا، أنا <تصفيق> يعني اديت رائد ايه كأولك اغبادنا محتق على حروف تيرسوسوبي لواتيسياتي لواتيسال فالحروف الهجام ما انت حلق قدرنا ملاهاي هاي وحكا الاسكالات حل حرب مسايد كامل حصومي انت واحد او دعينا لو واجبتها طالما زكاة الفطرية ايه تلق هرمريي ايدي او دليله تلق هرمريي الوجوب وجوب ترطيب تواجبين اغتي واكاسر انت واي حدني يعني سديلة واي زي هد الفتريي صلات عيد هرمريو ها احايا إذا الهرمري هاي انت لدكاني قر ما انت لنوان زيزاء لكن افضل كاذي في علان تاري صلوا لما ذهي ساة هاي ساني نخطي اذا الفتريي عيد لغ هرمريو إذا عيد الهرمريي محيلي إليه محسري قد افلحه ما اد افلح يا ولجله ويجي الصوت يعني انت هدو ما كثير السؤال عليه الصلاه والسلام والطهر بيتي للطاهر هذا الله في واحد الطاهر بيتي بيتك للطاهر فينا قرافا وعباده ووريغايا عاد بسكمه هسه الى قبل عوافك صوت صاوره يا حيل الناس اللي حير رؤوسكم حتى هاب جبلو والهجم عله وكاس هاي انت هدي محالك محا محا محالك في سجاره وهديجي وحلوه الغور اي واه احي ربي الله على هدي بعد ذلك دبضيه واحد وصحوريه وصقهوريه حتى المطابخ البيت اللي طايف هنا هذن ضوابك حوريه هذن انت حوريه دبخيه على كل حال وحي مقعيسي أوسر صفاءً أهل أو أيضا ابدأ بما بدأ الله أقبلك الوحن باري أنت كله صلى الله عليه وسلم لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم النحر يوم كعيدة يوم قوى يوم كسان نراها إيه يعني مال كاس وحشي لسؤاله عمل لك هذا المريء لله اوهيم يا رسول الله اني ذبحته افعل ولا حرج يا رسول الله اني ذبح إني ولا حرج يا الله اني ولا رب يا رسول ولا حرج وكل برقاس ما هي كثير حديث النظام افعل ولا حرج ولا حرج فل وحاس كل طنمان تقديمك اي تأخيرك او اكملك وحي اهان سفعا اهان اكملك على الوضع هذا ملعني دعي تفضيل اي تقديم تقديم اي تأخير تقديمك هذا ماهن او وحيب اصوشيه شهر نهديدي اكبركم انت كله انت انت معايا وحال الوضع اكملك على الوضع حلو. انا اولي معايا المالكا وحال دليل واه النبي مالك اسفل اهالي قول اهالي وحين ودي واسحة احيوي يا رسول الله احيرتي افعل ولا حراجة يا رسول الله وقرع افعل ولا حراجة يا رسول الله وتوافي لواف الافاظة افعل ولا حراجة الناس ليس يشكروني انت شير افعل ولا حرجة اقول لي اتساق الا ما دي ملكة الدليل مع السبعي اكبر وهي اوها كان اصول شيقني سيايه تكتبت يعني الطهي مقيت بطائفة قلت اصلاح متذكر انت اس كل اكبر ولور بري كل لكن اكبرها هو جي و قبلي اكبر الرب وقال ادريس قال دميا هاي اللي للناس صلى الله عليه وسلم مع يلي وحد يوم كاسك ودنبي عماشي تشوفي ابغى اسكو قول يوم كاس مع يلي عده البداعات وحشاري يوم كسا كل شيء كعبره له تلفظ هذا يعمل ويقول لك هدل الله أوله هاته وبيدعوه لليه هاي وما مشافه انه سلو وحوه يعني اعماشي سودنبايس التسعة ديه السوبي اعباد رغني ودنباي رغني الحجس هاي السوبيو كي او دنبايين هتسكيتو قيريو هاي نساعي يونك هاتبها السوبي لبيك اللهم بحجتي الملينو وقلنا واخي تلفظ كاذي عين غتي ونوك عقاي سوم عين غتي حتى <تصفيق> هل وجوب بأفر وجوب بره كرم حيالي هل مرحب عسوبي جوا زي طنيسة سنة إنتهي أكيد الله لبيك اللهم بحجة بك إنا نيذا ننواه سنة إنتهي إنتال على كسر يوكي أو حجة الودع عسوبي على كسر أصلك أولأونه وأغيس سنة الفقهة يلؤواها انتوا كمال وخارس جوايا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وصلم. بعلمنا بما يجهلنا. ذكرنا بما نصينا بفضلك يا رضيف. من بيسر واتعسر وعن يتريم. واصل ظلمنا في هذا Asubana الله wa salamu alaihi wa hassiri Allahü salamu salamu alaihi Abriduubid zuhri Abriduubid zuhri zuhri zuhri kakavudia Abriduubid zuhri zuhri kakavudia Anna bissalatid zuhri البخاري له ري في بسرعه دووري قبل دو بالظهر دور قالوا دي معنا بصلاه الظهر هو دي حديث لفظ دي صابح البخاري هذا هو بتاع بصلاه الظهر <تصفيق> <تصفيق> معنا وهالوضع علي دور كوقت حديث يعني وقت او خلوه الدنيا شو فات فيها ثم أهان إلى الأخير الثان واختياري واختيس أول بقاية تستوغل الله وديوه إلى خوش كالدنبيه أس كيمانه خوش أولو صعك رأسانه يكيمالك إماها يوم جماعة أولو كتوبة صوحة جدايه يعني أولو صيحي مالذير إنه خوش يوم لبع الله وديه او اوسكار صباحو دربيه عسبوط قصدو صلاه الظهر و 3 صلاه ديت اول تيسه كاخر الى يعني او صوت بحر وذكي صوت اقرا في جماعه وما عايش بعطر تخيلي في نشيدهت سي الفاخر جهنمه امم ترتك جهلمك كثرت كذي كر حقك يسوي لا ترتك جهلمك ترتدي احب مليون مجنون يعني ترتك امهزوج حقيوه يا ترتك امهزوج قلال كاس ورتك خلنا لا ترتك جهلمك قلال كذي ترتك ما حادثه طوارئ قل لا جهنم بركعبه وكتفيه اوه وقل كده اصفى فوق وهلهل عيد اصفى فوق قلت امها عايزه لا كما ساسو يا حجيص واي اما زي كاسس كبيره هي <تصفيق> الناس بعض ياري جيسية بغض الهيئة هذه الهيئة الحرب مزاعجة انا ما شبيلوا وايئة ما اخوة محايا ليه حيك مضعوا صوتو اليه ونفسوك اسواء ساسنو ام اسنو وجريه اللي قوي جيوا وايئة أي ليس لك كلها لك مشغلية سوطاة بحين خشوع اسكارين وكلها أولين صلاة تخشوا على الغلبة يا كاريم يستعى أول كمان صلاة تكمال كي يوحا في عمل الله كيانا وهيقول لها صلاة الحاضر إتهاء أول مرة لهاية لشأن الفتي يقول لها أي, أي عوين ويساء هذا درادي درادي معاني أمام مريقو شو عصري وانتي غلبي من باي هايو ومهما السينيك اوه لما ضخل روايه كاذي اشكع لها يا صلاة استكننا اليه يا صلاة الحلاث سلاة ولا لحاقي ابن حديثك على كل حال انت اخبار او حديث او جنفو امريش تعجيلك او ظهرك معروف وايه وبروهون عام مساء اده انتم عمك خاص ومقدم واي تعجيب علي ولي بقي اي جرت واي هذا كل حال ايوا اقدر مساله ويب او شيء على الدكتور وعلى الأركاء إلاك وحديوين أسم الله وحديوين إنس أفضل هذا الأركاء وحدي أسم الله صلاة يقصي قيادة عمل إندي وحديوين أفضل أسم الله قصر الصلاة بين البضن وحديوه على القاور وخستع وشريعي وشريعي وشريعي وحيا البضن هو وحب إهد وحديوه مشاكل مقابل مصافر كي وحلو جدي مشاكل تراتي ذي يعني هو لو في سفر الزهيدي الناس يعني سلاذ جاغاوو اسكنو وازل وجدي اسكنو اسجاووا ادي مشيت مع ذلك هذه الجرله قصر غاس افضل اه هيل في قولها هي الله يستر عليكم في صدقه تقبلوها اقبلها سوق حاصله وست تغايتي اغبل وحواي رخصتي و الشارع عز قصر صلاتي امرواي وانا اوف الدغاتي مرخصه في شلون شلون كيعني شغلي والعافى هذي جناته الافعى فاب الله افضل, أفضل ما عندي الله يحب انتوته انتوته رخصه رخصيال احسن رخصيز من فلول والزمه دي واجعه ثم يشبع ذو تعزائمه وحياله الهي فرض اسمه ويالي ومردعيسي اسمه هزائم اسمه ويالي في الفرض ليالي عم افيه وحزن الفرض ليالي اسجعليه الى الزمن ربا بن أردت على قوري وحاسد المجنور الشياني صلى الله عليه وسلم وحانك الشياني قولينك الدخنان تيسين وحاسم يعني انا قلت لدينا سعى سأشتطوهين دائما اشيهين عديثي هذه منصوخ وايه عدينا وفير ادراتي عدينا حديد كان منصوب و يعتمد 20 جنيه والله مشكرا معنا شكاوى مزول الساعه 6 وصوتي حديد كان <تصفيق> <تصفيق> منصوب و حديد ابرات بالونتايو و امس رحمون و في طلب تاخير و قدر الابرات خوجي قدر كيس الطلبيه على كل حال ظاهر الخبر عبداللهفيري ظاهر الخبر عبداللهفيري حديث كان ظاهر كيسي ابناء الوجوب على يغيريو. لكن ما كي اجماعك قمي عدم الاججاب قمي وخاس يعني وحلو حنباي امر كان الى مندوب اسي هي وخاس اي محايا تأخيرك وحلو يعليش ملا امر سيدة مع أنه إذا بدي لأس نفتيس أو بضن أو حولك نفتيسي جهنم يكسو عطا وقال بدي لأس نفتيس وعرج وقال بي حولوك أبنى نفتيسي من جهنم وإذا نهرين الأقلاء أن نجرين الأقلاء قولوه يتترناي وقال <تصفيق> معايا اللي قولوه مرسلتين أنت الجهنم قولوه وحاس وقعائي وقت الصبح على كل حال وما زولا إلى غروبه تروح الشمس في الزولا وخطيا مكاواه بحي مكاوا فضورا كبحي غير فيسا كبحي حتى اللمعة وهكذا هذا جمعة دي مع ذلك جمعة دي وحالة أمر التبكير لا إيضا لا جرماذ وهكذا بعد محديث أن يعني أرون تاني لبناء الجمازة الله وضاء يو اليو اراضي قاتل ابرادس امر الخلق يقلع حوله اقامه تصريحه مهمه جهنمنا اسمه يو ما تمغعدك مدعه ماكى اخرى مقعدك ميت هي فارس العربي دول النهايه الواه عرب هواي عرب هواي وحيدين عيال بانوا انتشار بين الجهران على بال عل وصلتي سهر ها والله ايلي كله عالي ما اعرف فارس العربي هواي عايل يمنعه من الصرف التعليم والعجمات ايلي صرفي وعليه تعنيف ايو عدمه يقول له عاين عربي هواي حدر هواي تعنيف ايو مرعيز وزيك وتعريفك ايو تعميث انت وانشك <تصفح> والله وامر رسول الابن دوب الظهري امر كذي وعلي رسولنا دهرك على اخيره بصلاة الظهري ما اختقوله لك ازيره واختقوله لك انتو الكايمة حديثي فقياسه والأول حيالي بلقي قبول تو تمتدل كه ابو جلال وليل كدام ملي راي مليال كرمكتا فدوه لهسكين هاي سيكو ليس انت قولوا رواه اللي خول بيه ورفع يلاحق ليلها اوه اوتاي ان اهدو قليل كدو ودريهاي فرت فرت يكم فلتون سير جره قوس واحد ابد تسيير الله وسلامه عليه وعاصري ابردو بحعار <تصفيق> امر بضن امر كل قيسي واجب معها صحوة امر بضن اركينا امرو ايه امر كل قيسي واجب معها الى قرآن تواكين الوامر تكلد واجب معها اوامر تواك وصوب عمر واجب وايه مر وا. مر يعني مباح وايه مر يعني مر بس ضعي لغتا مر تهديد ايهان ومعيزة مر زجر ايهان لو كينا ابردو بالدعامي القرية غووجية القرية غووجية <تصفيق> بالدعامي معناه القرية ماكيني لكينو اكد عولي تيسي هكو ديك ديوريو خووجية ولا خووجية وقدالو لقاء اخيرا ليوا حسنين اجلي اخيرا الى اسكي خووج وغول عولي كرا اسكي لغوونا في كوهده مين لاجراع يعني اتخدع اسكن الله فراعج لاجراعج قوين وعي فراعج قوين فراعج مقوين بس كاريكات كير سوبانا ايه سلوات الله وسلامه عليه وراكستو انا رسول الشيغي ادوني اخر وراكستو انا كتاب كهاركيس وراكستو انو ارولي حكامو كيد انتخيل وقريها بقود خميني صاقو رخيانو صاقو سعيانو صاقو السيعونو ورجا سيخ ابو جيعو قبل قالوا له عمده هذه يقولوا لي كانوا ادو غووجيا ادو غووجيا بالطعان يقولوا غووجيا صنعها واحد له صنعها واحد دبها واحد صنعها واحد ايه اخر واحد بيقولوا له هذا له ثاني جيب وراء ولد المركز كفادي قادت عنو القلب وقالت عنو, عنو محايلة وقلالك وقالت نبي واشيها <تصفيق> بعضا ماشا محاواي بالدعامي سيو. سيدي او راجحة وحاواي تعديه اما سيزاعدة وحلو بالتأخير علي بالتأخيرك قال نبي وقال علي علا اصوري وصوته محايلة محايا اللي خوجي منه محايا اللي خوجها وعدي وعدي صوبتي من وعدي محايا اللي فعلنا الحارة تسسوا قريبوتي محايا هان على الاخراء هدي لك أنا مربيه قليل رسولي لي محايا لو محارات اوسع الشئيبات محايا اللي صوبتوا عوايا فعلنا الحارة هن سي لا بركه فيه لا بركه, بركه فيه في الطعام الدعام الدعاس في اسم اهالي فان الحاله الكلال كلال كوار فان الحاله الكلال لا بركه بركه فيه في الطعام الدعام الدعاس في اسم اهالي في الطعام الحار بركه ما بضل فهاما اما زمضغه محاس يعني فائدي إبراد كانت شراب كانت سيكي محاسا لم يتقوموا بتاعي من ملوش شاي كنين يحيي هذه كنين يحيي مرش يهدي كنين زياد سيحيي زي سيدينا وصحو جدينا دعام على الشاي وصحو قلاوس نيه محاسا بالشراب نواصح وفائدي ييه محاسا محاسا <تصفيق> ان بعمل الحار وكاس محاس يرسوه منه لباركة دفيه معناه كوء الله ياه ايه يعني خيه مليه لونه ايه اشتعمل الحار باركة خالية ياه ثم انه مخلافك ايه حدي دميش كغانب لغضا الى انغرو كلال اوال وعسك اوه ارجري ارجري ولي خالي كلال اوال ولو ترى والله معنا قرحه من عده قوانين كل العلو الى اعاده او قعيص خروف بلدس الاز حرام ولا خص يعني شو كل بحرام او هاي معيل لا ضرر ولا ضرار في ديننا في ادب الاسلام معنا ضرنه بهدث سويه هاي خوف صدى الى ضرر وما عيو هذه كل القعصاطه ايوا المرك حارن بوواه وا بلل اوغي قد باهال باركاس ايوا اغازي وسكينا اللويض بثيلين بولالكا او لولو وسكينا اولو ني وحاص قال يا به قرحم عيد على الها قالو ليك يبصهايو قرحم عيدو قيني ساعنت